هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبرون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 وأمددناهم بفاكية ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأن لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل فيه اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب على السموم إنا كنا من قبل لدعوه إنه هو البر الرحيم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 أم عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين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 فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطين.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 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عذابا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدباراً